انا بقول للمشاهدين لا تخافوا على قناة الرحمة لأن قناة الرحمة يعني الله سبحانه وتعالى هو حافظها لأنها تنشر سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بحكمة وبرحمة مدالغة منهج قناة الرحمة ليس منهجاً لا يتعصب لأحد ولا ينتمي لأحد فقناة الرحمة لا تنتسب لجماعة ولا تنتسب لحزب من الأحزاب بل جماعتها التي تعتز بها وتفخر بالانتساب إليها هي جماعة المسلمين وإمامنا وأسوتنا وقدوتنا الذي نسير على ضربه هو إمام النبيين وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم